بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس تدعوا ربك الذي خلقكم من وَأَحْيَاهُ وَخَلَقَ مِنْهَا ذُو جَعْلَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذُو جَعْلَةٍ وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءُ أَمْ هُوَ أَنْتَ بِهِ وَاتُ اليَتَامَىٰ أَن هوَ لَوْ كُن هوَ لَاسْتَبْدَلُوا الْخَافِيفَ إنه كان حوباً كبيراً وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أُمَّهَاتٌ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قدن لكم نون ف تن وَلَتُطْسُفَ رَبَّنَا لَكُمُ الْنَّتِي جَعَلَ رَغَّوْنَكُمْ كِيَامَوْ وَرَزُوكُمْ فِيهَا وَلَكُمُ الْمَلَائِكَةُ يَعْبُدُونَ يقول لهم قولاً مأوفاً وبتل اليات ما فإن آلتم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ومن كان غنيا فليستغفف ومن كان غنيا فليستغفف ومن إن كان فقيراً فليأكل بالمغرور فإذا دفعتم إليهم أموالاً فأشهد أن لا إله إلا الله وكتف اللّه مما ترك الوالدان والأقربون وبالنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان ما قال منه أو كفر نصيب من وإذا حضر القى مَتَاعُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ مُفَرَّضٌ لَكُمْ مِنْ لهم وَمَا قَدَّرْنَا وَالْيَوْمَ خُشَّلَ الَّذِينَ لَهُ سُرِقُوا مِنْ خُلُقِ الْيَرِيَاءَ فَاصْفُوهُ عَلَى الْأَنْدِذِ سَتُعْمَى قَافُوا عَلَيْهِمْ سَنَطْغَى وَإِنْ يَظْهَرُوا قَوْلًا سَدِيدًا <متصفيق> <متصفيق> <إن> الذين يأكلون أموالا ليتاما ظلما إنما يأكلون في بكونهم نارا إنما يكونون في بقولهم وس يصليون سيرا يوصيكم الله في في من لذكري مس فإن ومل نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وإن كانت واحدة وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَلَا لكل واحد لِيَكُونَ يُؤَاخِذُ مما ترك إن كان له كَانَ لَهُ وَلَدٌ وورسه أبوام فلع أمه الثلث فإن كان له إشوى ان لُمهِ السُدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ صِيبَلاَءُ كنا ان يوم اقرب لم من ما ان الله كان والي من فانى نصف ما ترك هم ماتركان دوه لهم ولد فإن كان لهم ولا ضف لَكُمْ رُبُعٌ مَاتَ رَنَّ مِنْ بَعْدِ أُصْرِيَةٍ وَلَهُمْ نَارٌ مِّن مَّخْرَمٍ إِنَّ النَّبِيَّ يَصُولُ نَفْسُهُ وَالَّذِينَ فإن كان لكم ولد فلا هم مما ترع ثم يبغض وصية تُصون بالله. وَإِن كان رَجُلٌ مِّنكُمْ فَكَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلَهُ مِثْلُ حَقِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلسة من بغد يوصى بها أعوديه غيره ضار وخية من والله عليم حليم تلك حجود الله ومن طير لها ورسوله يدخله جناتا تجري من تحتها لأنها خالدين فيها. وذلك الفوز العظيم ومن يرص الله ورسوله ويتعد يا حدوده يدخل هنا رخال دافيل يدخل هنا وله وذا والتي يأتينا الفاحشة من النساء كم فنشهد عليهم الأربع فَإِنْ شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوا النَّفِلَ الْبُرُوَاتِ قَدْ لا يَسْوَمُ مَهُمْ نَالُوا مَوْتَ أَوْ يَدَعَلُ اللَّهُ لهن سبيلا وَالَّذَانِ يَأْتِيَا لِهَا مِنْكُمْ فإن تابا وأصل خافا أن يظنوا أن هو ما إن الله كانت عواقب رحيمة إنما توبت على الله للذين يعملون السوء بجلالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله وَكَانَ رَبُّ أَنِّي مَنْحَكِي مَا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ فَإِنِّي آتِخَ مَا إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَال إِنِّي قَدِمْتُ إِلَيْكُم بِشَهَادَةٍ أَنَّكُمْ وَهُمْ كفا ألا إن شاء قصدنا ما النساء كرها ولا تغضلوهن لتذهبوا إِذْ إلا أن إِلَهَ إِلَّا هُوَ آتِي نَبِي فَإِن كَرِهْتُمُ النَّاسَ فَمَا عَذَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ مَا كَسَبُوا وَيَنجَعُ فِي خَيْرٍ كَثِيرٍ وَإ أَرَُ مُصُلب بِذَذَوجِب مَ كََ ذَووجِ آتَتُم إِ خَبْدَ النَّق فَرا مَتَ أَخْودُ تَأ غضونَ وبت إم وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم حساقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سنف إنه كان فاحشة سا و ما قسا و سابيدا قرئنا و اخواتك قوم ما تقوم و خالان قوم وبناتك الاخ و وَأُمَّنْ مَغَاتُكُمْ لَنَا أَمْ بَغُونَ مِنَ اللَّهِ وَأُمَّاتُ التي في حضوركم من نسائكم ورما دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دناخ فإن لن تكونوا دخلتم بيهن فلا ذنى حليكم وحلائل الَّذِينَ الذين من أصلاب وَحَلَائِلُ أَبَنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصُلَابِكُمْ وَأَنْ تَجَمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ما آمنا ايمانكم كتاب الله يا وَأَرَى الْلَّنَ فَما وَرَاءَهُ أَزَلِيٌّ قُمْ أَنْتَ بِأَمْوَانِسٍ مُخْلِصِينَ اللَّهَ رَا فَمَاذَا تَرَبَّعْتُمْ بِهِ مِنْ نُفُسِنَا أُجُورَهُمْ نَفَرِي يَمُ وَلَا تُنَاقَضُكُمْ فِيمَا تَرَى من بعد الفريض إن الله كان عليماً حكيماً ومن لم يستطع قوم فولا انيين كخر مصفنه من منات فمن مما ملكت ان ماكم من فتياتكم من وَمَا هُوَ أَغْنَىٰ مِنَ الْمَارِفِكُمْ مَا هُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَآمَنَتْهُ جُورُ الْمَغْرُورُ فِيمَهُ عُصَانَ النَّغَيَرَ مُسَافِ يَخَاتِ عليه بفاحشة، فعليه نقص وما على المخصنات من العذاب. ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله رحيم يريد الله ليبيعين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله وليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظم يريد الله أن يُخَفِّفَ عنكم وَقَوْلَ قائلٍ كَذَّابٍ أكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أن تكون تجارة لا تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أَذِّنَ عَلَيْهِ وَظُلْمًا فَتَوَفَّى أَصْلِينَ رَوَى كَانَ ذَلِكَ إِنْ تَجَتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنَّهُونَ عَنْهُونُ كَفْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدَخْلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ولا بعض ولا تتمنوا ما فضل به أغضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وصالوا المعام <تصفيق> إن الله جعل نب شيء إن عديم يَا وَلِيَّ والذين عَقَدُوا أَيْمَانَهُمْ فَاتَّقُوهُ وَلَا نَسْوِئْ بِهِ ظَنًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ, شيء الرجال قوامون على بما فضل الله بغبهم ولا بغبهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حافظ الله والتي تخافون نشوذهم فَعِظُوهُنَّ وَذَرُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِهِنَّ وَأَرْقِبُوهُنَّ وَإِنْ أَطَعْنَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَإِنِّي لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ يُرِدْ سَمٌّ صِقَاقَ بَيْنِي مَفَسَّهُ وَخَاتَمَ ابْنِ الْأَنَامِ لِغَرِيبٍ لَا حَمِي يُعَفُّ فِي إن الله كان وليماً خبيعاً وعبدوا الله ولا تشركوا به سيئاً إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجارذ القربى والجارذ والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكة أيمان إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً الذين يبقلون ويأمرون فَأَبِلْ بُخْلِي وَيَسْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ الْبَغْضُ مِنْ رَضْلِي وَأَتَتْنَا نارنا بمونا والذين يوفقون ام و وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا وَمَا عَسَى قَوْمُهُ مَا وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِسْطَالَ ذَرَّهِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً لا ادربه اشار النار ضيما فانك لفريدنا من كل امتي بك على <تصفيق> هؤلاء يومئذ كفروا وأصرتون لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا صلاة وأنتم سكراحا ستظلموا ما تقولون ولا إلا عابي سبيل حتى تغتسلوا وإن صنعوا أو داء أحد منهم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَحْنُ نُصِيبُهُمْ مِنْ الْكِتَابِ إِذَا قُمْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَضِلَّ وَمَا مَنَعُهُ أَن لَّهُ بِآسَاكِ وَكَفَى ٱللَّهُ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواطعه ويقولون سمرنا وعصينا ومع غيره اسمعون وراءنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن لهم قالوا سمعنا وأقعنا وسمعوا وظننا كان خيرا لهم وأقرب، خيرا لهم. واخو مولانا في الدنيا لن نكون مهما بكم إلا قليلا يا أُوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معتهم من قبل أن نطمس وجوناً فنردها فَأَنَّهُ كَمَا لَغَتْنَا أَفَرَبَّ دَبَّتْ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّمَا هَلَا أن يغفر أن يغشرك ما دون ذلك لمن يشاء ومن الذي ذو إسم ألم تر ولا يظلمون فتيلا قنظر كيف يفترون على وكفى به اسماً مبيناً ألن تر الَّذِينَ الذين أوتوا نصيباً الكتاب يؤمنون بالجبس وغروس ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا ولاك الذين رعنهم ما. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَا تَجِدَ لَهُ نصيرا أَمْ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذِينَ نقيرا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَامًا فَقَضَاهُمْ ثَلَاثِينَ لَآ نَبَرَا هِ مَرَكِتَ بَعْضُهُمْ مَتَوَاتِنٌ هُنَاكَ فَمِنْهُمْ من ومنهم مَن نَّبِيٌّ وَمِنْهُ مَّصَدَّعٌ دَعَاهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَثْوًى إِن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلوده بدلناهم نُغَيِّرُ حالَكُمْ كُلَّ عَاقِب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ فَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ضلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بينا أن تحكموا بالعدل إن الله لعلم ما <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا لا يَمُنَّنْ تَذَاقَ طُعْمَ الشَّيْءِ فَارْدُ الذُّؤُوءَ إِنَّمَا ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين وما أنزل من قبلك آمنوا بما أنزل إليك وما كان يريدون أن يتحكموا فيهم، يريدون أن. يتحاكموا إلى الضغوة وقد أمروا أن من يريد الشاي الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ فَأَوْتِفَاقَتِهِمْ عَلِيَّ الشَّيْطَانُ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ قُصُوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشرنا النات كخشية الله أو أسد خشية وقالوا ربنا إما كتبت علينا خسال والآخرة خير لمن اصدقى قل مثار الدنيا قليل والآخرة خير لمن فَوَأَنْتُمْ تُوَلّونَ مُدْبِرِينَ أَيْنَ مَا تَسْعَوْنَ يُدْرِكْكُمْ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ وَهُوَ رَبُّكُمْ سُبْحَانَ وَإِنْ تُصِبْهُ سَيِّئَةٌ فَسَنَتَوِي يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وإن صدوهم سيئة يقول هذه من عندك Um, uh... سَنَثْنِي لَكُمُ اللهُ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ فِتْنَةٍ فَبِإِذْنِ وَأَرْسَلْنَاكَ إِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِدًا مَنْ من يطعر رسول فقد أعطاه الله من يطعر رسول فقد فَأَثِيرُوا وَيَقُولُونَ كَذَبَ إِنَّمَا رَأَيْنَا مِنْ عَيْنٍ كَبِيرَةٍ يرى الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرف ضنهم وتوكل ولم وَكَفَرَ بِاللَّهِ وَعَتِيلًا فَأَقَرِضْ ظَلَالَهُمْ وَتَعُودْ كَلَالَهُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَذَبَّرُنَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِيْمِ غير الله ما وجدوا فيه إلا فانت سمرا وإذا جاءهم من أزاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أول منهم لعلمه الذين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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين فبأس الذين كفروا والله شفاغ شفاغة حسنة يكون له نصيب منها وَمَن يشفظ شفاغة فإن يكون له كثل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا أَخَذْتُمْ بِتَقَوِّيَتِكُمْ فَأَلْقَوْا بِأَحْسَنَ مِنَّا أَوْ مُذْه إن الله كان وما كل شيء خاسرا. الله لا لا مث لعريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فمن فئتين والله أركث كتب بما كتبوا أتريدون أن تهدوا من أضل ومن لِلَّهِ لَنَا فَلَا تَجِدُ لَهُمْ سَبِيلَا وَلُؤْلُؤُهُمْ صُونًا كَمَا كَفَّاوَ فَتَكُونُونَ منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخلوا وقتلوهم خيث وجدتموهم ولا أتت تخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين قوم بينكم وبينهم مفاق أو جاءكم حصرة صدوهم أن يقاتلوكم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم ولو شاء لَك ف قةلوفم ف تذنق ف يطات لط فذا جعل الله لكم عليهم سبيلا <تصفيق> فتجدون آخرين ويأمنوا قومهم مَا يَأْتِيهِم مِّنْ قَوْمٍ مِّنْ وَلَمَّا عُرِضُوا إِلَىٰ فَإَِّ م يَرَتَذِلُوكُ وَنُقُ إ لكُسَلَ مَا وَيَكُُ عَ يَ ي فَفُطُ وَقَطُلُ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْقَانًا مُّبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَيْبٍ وقتل مؤمناً إلا خطأاً ومن قتل إن الخطأ فتحري رقبت المؤمنين ودية مسلمة لله.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 وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَبِيَسُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيمٌ رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ وغضب الله عليه ونعنه وأعد له عذابا لله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى فابتغون أرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم قبلوا فمن نع الله عليه فثبّيهم إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيروا الإصبار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضل الله المجاهدين في أموالهم وأنفسهم على القاعدين وكلهم الله وفلم لم اللهم مجاهدين عن ديننا انذرنا بما وَمَا مَنُوفٌ فِيهِ رَحْمَتُهُ وَكَانَ مَأْوَاهُ وَرَاصِمَا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ظالمي أنفسهم قالوا في مفرسهم قالوا كنا مستغفين في الأرض قالوا فَإِنَّ رَبَّنَا هُوَ الْوَاسِعُ فَطُهُهَا جُرُفِزَا فَأُولَئِكَ ناموساء اسم يصرا إن المستضعفين من الرجال يطيرون خيلة ولا يهسبون سبيلا فأولئك عسى الله أن وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَارِكُ الْمَوْتُ فَقَضِّ وَقَعَ أَدَمُ وَلَمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا طَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ وَلِيُّكُمْ مِن أَن تَقْصُرُوا مِنَ نفس صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا وَإِذَا كُنْتَ فِي مَفَأْقٍ فَأَقُمْ لَهُمْ فَوَتَفَلْكُمْ فَإِذَا تُمِّمْتَ مِنْهُمْ مَا اِنَّ لِقَاسَهُمْ فَائِدَةً فَلْيَكُونُوا فَإِذَا فَلْيَكُونُوا من وراء والتسابق بث أخرى لم يصلي فليصلي ماك ولي خذ خزراهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أفلحتكم وأنسعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناخ عليكم جن كان بكم أبا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا وَخَذُوهُ حِزْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُ صلاة فانكر الله قياما وقودا وعلى جنوبكم فإذا طمأناتم فأخيموا صلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تنهوا في بيت الله ومن يكسب اسما فإنما يكسبه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا مَّنْفِقًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَثَمَّ أَوْ إِسْمًا ثُمَّ ما رمي بي فقد الصدم لبن انا واسم مبين رضل الله عليك ورحمته لما أفضل وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أُنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ تظل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَظُنُّونَ كَم مَّا سَئِى وَأَنَّ متوحد ما كان لم تكون صادم وكان فضل الله عليك بما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 وَمَن يفعل ذلك بتضاء مرضات الله فسوف نعطيه أجرا عظيماً وَمَنْ يُشَاقِفِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَدْ تابع غير سبيل المؤمنين، نوليه ما تغلّى، نولي وَمَنْ أُسْلِخَ مِنْهُ رَاحِصِيلَا نَيِّسَبِ أَمَانِي يَكُمُ وَآ أَمَانِي أَنْ من يظلم سوء يجذب ولا يجد له من دون الله يهون ولا ومن مَن يَعْمَلْ مِنَّا سُونَ فَاتٍ مِنْ تَذَكُّرٍ أَوْ أُمَّ فَا وَهُوَ مؤمن وَهُوَ مؤمن لا يتقون الجنة ولا يظلمون نكيرا ومن أحسن دينا من أن لم وجهه إلا لَهُ وَهُوَ مُقْتَنِوٌ نَبَأَ إبراهيم لَاثِيبَ رَائِمَ الله إبراهيم اللهُ ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وَيَا التَّمْسُونُ نَكَفِينُ وما يغتلى عليكم في الكتاب في أسام النساء إلا تحسونهن ما كتب لهن لن تنجحون من المستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وآل يقول للنيات ما بالقصة وما تفعل من خير فإن الله كان به علي. وإِمَّا رَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُوَذًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا دُنَا بينهما كل خاء وكل خاين وأخبرت الأنفس الشه. وَإِنْ صَحَّ صِيمُهُ وَسَاءَ فَعِنَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تغذلوا بين النساء ونوحى رصف فلا تميلوا كل المير فلا تميلوا كل المي فتذروها كالملقى وَإِن تُصْلِحُوا تَنْتَصُوْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقُوا مِنْ لَدُنْهُ فَلَن يَضِلُّوا كَلَّا إِنَّ السَّاعَةَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَبَشِّرْهُمْ بِجَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الذين أوتوا الكتاب قبلكم وإياكم أن تتقوموا وإن تكفوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً ما في السماوات وما الأرض وكفّ باللّعِ وَكِيلٌ إِنَّ شَأْنِي لِهِذَكُمْ أَنْ بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سمين Belsia Yes yeah. kya so hai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 الَّذِينَ بَْصُونَ بِفُم فَكِ كلَ قُم فَد خُ مِ نَ الله القَدُ أَلَ منِ وَإِن كَانَ جِنَّفِي تَنُوبُ فَأَنُوبُ أَلَمْ نَسْحُ إِنَّا نُعَمَّنُ مِنَ الْمُقْمِي اللهم يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَذْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وإذا قاموا إلى خلی تقام کسیلیو را مذ بين ذلك لا أشج الكافرين أولياء من ذون المؤمنين تُلْقَانَنَا دِينَا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي نَدَمٍ الْآنَ فَلِيمِنَ النَّارِ ولا تجد لهم صيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وغتفر من الله وأخلصوا فأولئك أمر المؤمنين وسوف يؤسي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله سكرتم وآمنتم وكان الله ساكرا وليما لا يحب الله الجهر بالسوم وَمَا أَقُولُ بِهِ إِلَّا ما تبدوا خيراً أو تخفو أو تغفو عن سوء فإن الله كان غفواً قديراً إن الذين يكفون بالله ورسلي ويريدون أن يفرقوا بين ويريدون أن يفرعه بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكر ببعض ويريدون أن تأخذوا بين ذلك سبيلا <تصفيق> أولئك هم الكافرون حقا وَاتَّذَنَ دِينُكَ فَسِرْ مِنَ الْعَذَابِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَوْصُلُوا وَلَمْ يفرع و بين أخذهم منهم غلاك فأوفى أديم غضورا وكان الله غفورا يسألك أهم الكتاب أن تنزل كتابا من السماء فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَاءِ مِنْ ذلك. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَاءِ فقالوا أين الله جهرة فأخذهم الصائفة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من نَفَخَ فِيهِ مُصْخِرًا بِمَفَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُ مُتَفَوِّلٌ لَّبَبًا فَجَعَلْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ لَا تَضْرِبْ وَأَخَذْنَا مِنْهُ أَقَالَ <تصفيق> غَلِبَ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِثَاقٌ وَكُفْرٌ بِآيَاتِهِ لا يوقط لهم الانبياء فابغوا ايرحم يوم بَلْ رَبُّكَ مَعَنَا إِذْ رَفَعْنَا لَكُمُ الْأَذَانَ ۚ كَانَ لَيْلَةً طَاهِرَةً ۚ إِنَّهُ إِذْ مَا وَقَوْلِي مِنْ دَنَا فَصَلْنَا مَا فِي خَئِيبٍ بَنَمَ أَيَّامَ رَسُولُ الله وَمَا قَتَلُوا وَمَا خَلَقُوا وإن الذين اختلفوا فيه لفي سك منه ما لهم من عين إلا تتباع الظن وما قتلوه <يخينا> وفعهم الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً وإن من أهل الكتاب إلا من النبي قبل ما ويوم القيامة يكون على من شينا، فبظلم. الذين هادوا حررنا عليهم قيبات أحلت لهم وبصبتهم عن سبيل الله كثيرا وأخلهم الربا وقبله عنه وأسلهم أموى على الناس بالباطل وأرتدنا للكافرين من المقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وال له بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا نردوه غسديل من لا قد قومنا دان إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليحديهم طريقا إلا طريق جهنم مخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا فَاضِجَ أَسْمُرُ وَصُوحَ بِنُوحٍ فِيمُرٌ بِخُفْفَامِنُ خَيْرًا لَنَسْجِ فُفَ نجَّ مف فم وَ في والأرض وَكَانَ أ عَلِيمًا وك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 إنما المسيح ريس مريم رسول الله وكلمته القامة فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاثة فإن تهو خيرا لكم انما الله اله و راحم ضبصنه اين له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً لا ينتكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملك.